لكن الرسول والذين آمنوا صيب الذي كذ منهُم عذااب ال ليس علىطاء وَلا على المض وَلا على الذي لا يجدون ما يوفك وَلا على الذي لا يجدون ما يكون حجذا نصحول الم الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تبيب تولوا وأعينهم تبيب من السمع حزناً ألا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ربه بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم